لئن اخرجتم لنخرجن ََََُّْ معكم ََُْ ولا ََ نطيع ُُِ فيكم ُُِ أ َ ح َ د َ ن َ ب َ د ا و َ إ ِ ن ْ قتلتم ُُِْْ لننصرنكم َََُُّْ والله ََُّ يشهد ََُْ إ ِ ن َّ ه ُ م ْ لكاذبون َََُ لئن َُ خ ْ ر ِ ج ُ و ا لا َ يخرجون ََُُْ معهم ََُْ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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم جميعا شديد شتى ل ذ كمثل ب أ ن ه قوم يعقلون م لا ك الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أ م ر ه م ولهم عذاب ن ل ي م كمثل الشيطان إ ذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك إ ن ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ه م ا النار خالدين فيها في و ذ ل الظالمين ك جزاء يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا ا ل ل ه ولتنظر ف س ما قدمت ل غ د واتقوا ا ل ل الله ه إن الله خبير بما خبير ت ع م ل و ن و ل ا تكونوا ك ا ل ذ ي ن ن س و ا الله ف أ ن س ه أنفسهم م ل ا م ي ن الناسقون <تصفيق>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 لا إله إلا ل ا هو ع م الغيب و ا ل ش ه ا د ة هو ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م هو ا ل ل ل ه ا ذ ي ل ا إ ل ه إ ل ا ه و ا ل م ا ل ق د س ا ل س ل ا م المؤمن ا ل س ل ا م ا ل م م ؤ ن الله م م ه ي ن ا ع ز ز ي الجبار المتكبر سبحان ا ل ل ع م الحسنى يشركون هو ا ل الخالق البارئ المصور له الأسماء ل ه